أَمِنَ أَهْلِ الْحَرَمِ رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ أَنِّي رَاكِبٌ فَرَسًا, فرساً, فرساً وَلِي عَبِيدٌ وَفِي جَيْبِي دَنَانِيرُ فَقَالَ قَوْمٌ لَّهُمْ عِلْمٌ ومعرفة, وَمَعْرِفَةٌ رُؤْيَاكَ خَيْرٌ وَلِلْأَحْلَامِ تَفْسِيرٌ رُؤْيَاكَ خَيْرٌ وَلِلْأَحْلامِ <تصفيق>